أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عميم أنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيَّ الْيُنذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِالْمُحْسِنِينَ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 عملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك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 والذي قَالَ لوالديه أُفْكِلَكُمَا أَتَعْدَلِينِ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وهما يستغيتان الله وإلك آمن إن وَعْدَ الله حق فيقول ما هذا إلا ساطع أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاطرين ولكل درجة مما عملوا وليؤتيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَلَوَمَا يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الْدُّنْيَا وَالسَّمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُلٍ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَالْقُرْآنَ قَاعَدٍ إِذَا نَزَعَ قَوْمُهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ نُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مَعْذَابَ يَوْمِ النَّعْمِ قَالُوا اجِ تَنَالُ تَأْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 كَذَالِكَ نَجِزُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنكُم فِيهِ وَأَعْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ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 أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بقلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يورض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق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 فهل يُهْلَكُ إِلَّا القوم الْفَاتِقُونَ وردت تنوى سورة بإلّا عجاء فرقنا ما قاعدة سورة الحقاف بها الليلة أرى سورة تقودها دائمان دونيكوما قاعدان تهي واذكر أخا عادين إذ أنذر قاومه بالحقاف الحقاف هو واحد يبعادك إجد الفورة ترموه بعادك إجد الفورة ا تور ما ماجي اذا حقاف ليله ماشي هاسي وحا اي كوت لا اليمن اخعادي النبي الله يهود وي خيرك هود يغين خير اروي جاي ماشي ديري جيران يمن بعد ساع تور كايلهي وقت الشحر كا باه ميشا لو يقاناي هلكا في سوره بك مغا عبد سوره دو سوره مكه رسولك عليه الصلاه والسلام وكلها مكه المكرمه Owu, wali ullin maddina u gurin bajsodeksei, istetin anna marekuille, jotka eddimakki Surada aja dahedä, Sida jissurada ullada xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, xeimaa, di maikkiu, aia, البعث والجذابه كهذا ليسا وحا سأولف دبره وآده بموقان دونه إنه في الصالة يستقل القرآن لبدا حقي جنيس في الصالة الرسول كان لدري عليه ثلاث وثلاث إن القرآن كانت الشعبين ديسا لبدا سأولف دبر حقي جنيس وحي سأولده وارك يدكب الله وذي مركوه الرئيس uu كان عديم كي شرفت له إيا ما شأوا waxay يمديني عديني تابطي mushrikiinta alaabti ay aad u digiray ayna sheegi jireen wax ibaado mudan inay tahay allaah tiina wax ka tarayaan lalaalka iyo gafka ay ku sugan yihiin bay cadayshay sawraddu halkaas waxay aad u dhalishey waxaana ay aad u dayaan wax iyaga daama inay yihiin wax wax moodayso wayna wax ku dhaamayay iyagii ku jirta oo waxbay maqlaayaan oo waxbay garanayaan waxay shaadudayaan waxana waxba garanayn oo wax maqlay ومن أضل مما يدعو من دون الله ملا يسجِّب له إلى يوم القيامة، وهم عند الله مغافلون. كل جواح لعابودايو، إلا أجهنهايو، واللذين بلا شايو، وأن كلب سع أذق واحد ثمانين. كل جواح ويسخاف يدفلا النم يعقل يرانا ماشي كل ما توي هنا الضوح لا نتوح مودادي. هداه مهانا يشوف واحد كلام واحد لكن واحد لا نتجور تادوح مودي ناس عقل وكاتبين. كلها أدلة وهم يلقى كتابة السورة وهم يقولون وحيس المانسي لبقى إبادة بشارك وقائب سمو وحاو أيها اللبقى إبادة بشارك وقائب سمو كورت فرع لنغضي وحاوية آدم أول لغا بيرنبي لغا سو قد بي فرع حون يا فرع وانا سنبال لك لنغضي كلها فرع حون المانوه أدون كولي يحي إيا إقابك وآخرة مدن يحي مآل كي سدنبي إيا آياتين كي سدنبي كهذا شيء faraw wanaagsan ee toosan sidoo adduunka ugu wanaagsan yahay iyo aakhirabka ugu wanaagsan ummada ayo nabada ay tahay maadaydisaahan waxay ka hadashay nabiga ilaahi huud iyo her aad oo loo dirro aad iyadu kibr badna isla weyna dibadadii iyo sidoo loo deergoyay umuqanay sadawta badan doon waxay badan ku ku wa inta ay magelin rasuulka uu quraan agrina ay ku hanuuneen meesha rasuulka ay ku rumeyeen qolkay rasuulka intay ku hanuuneen wax yiyi dhageysteen ay dulcad noqdeen iyo goor uuliyan dadka ay ka yimaadeen intii ay gaarsiyeen halkaasay suurada warkeeday ku gabadonii qolka hadderna suuraddu magrabaday ugu kali jirnay wax uga waxa macan ka واختبوا إذا انتها لكي تعوي هذا الجلد اللبذي بوخدية الليلة إنها كما بدأت سورة دعوة بالله بطي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأوا هذه السورة وعن سورة دسنتو بالله بايا بسم الله الله هو المجحي سعوشك شديسة اللي هي الرحمن نحريس بوضع الضوما ديسة وذكرتنا حريسة الرحيم مدقارها لنحريسة حامين لبذا حرف دليل على إعجاز القرآن قرآن كأنه معجز يهي أيين وفائي ليسي تنزيل الكتاب كتابك سرفت ليه كاملك يقيميه كتلن يهي دجنتيس من الله إلى حقيبيه دجنتيس كأهاتي ملك لكما إيمان الليه العزيزي كاتك كا أونكيس الليه الحكيمي معمولك ووناك سنائي مرتيدة لها أصدو أدونكيس أدونكيس أدونكيس هي أونكيس أممولي إيا وحا أوجي ليهي كم حكمة بادما ربوهم يرسل عنا ما خلقنا ما أننا بور السموات إلى ريالك والأرض إلى ريالك وما بينهما إنتو لحيش أدونك وإنتا كريش أدون مصهر ما رضي إلا إلى ريالش إلى ريالش وحكون لحجر دون ذيبال وس وكوبي فلكا صار بير ما خلقنا ما أننا بور السموات إلى ريالك والأرض إلى ريالك وما بينهما وحونا وحائية إلا بالحق ما هان وحكل حقنمانو أبو راي بسبب هو بأدلة الحق الله إن لغو أبو صدو واللغو رميو اللغو الرعو والدنو دلغو العابدو وأحكام تيسا اللغو فليو أو يتلاذ إباس عطو أبو راي حقنم داسو أبو راي عيار أبو راي كل كاسا هادان إلا عدم ديسا إيا كمال كيسي أدلة وطاي ساسا الله أبو راي هادان مركزي أسوان تهي الدولي اما يقول لسانتها iyasi dalloogaa diya daraxii inay waareey shaamoodi wa ajali madalban wa abuuray musamman ee baaqti laga magacaaday oo haday mudada dhamaato jambaleey suu ku yara dunida lagadinayo er iyadoo mino yen jiray yaa wuxuu haya toon wa ta'ala ayu jiri wa ama loogu wa oo ma saliixoodii dadii bisharka dambaa lagu kooday waa ka geesadeen waxa la yiraa meel ba dambaysaa aakhiran la yiraa lagu xisaabtami doono la isku abaalmarin doono cawaab aan la xamin karin baa jira halka wixii inta waxa oo oo oo adiga lugu debnaayo lugu garbinayo oo xaqal lugu xusuusinayo oo gafka laga burshilinayo kolkiintii dhagii umahayn digid wixii dhibaato adduunada ku gacaysay kuma yaan waana qaadan wixii yigiina kuma yaan waana qaadan bacsigii iyo kuma yaan waana kolka inay waana qaataan diida waladina waha kafaruqalo bay amma fi haqqi anbiru lugu digay min alwahi wa ama أول نعديك ده كمذا؟ معرضون واقع جسنايان لقولي مايا. مركز على مناقشة لليسنائي ليس عقلي جاري. كذا اللي لاحظت لي أخر. كل وعاتي رسولك شرفت له. الرأيتم محاديثك كنذكنا مشركين تاء. لألابت إلى غيرك عابودي. ما تبعون واحد عابوديشة. ومن ذلله بكسر كأ. أروني بالوحد تستان. ماذا خلق ووحا اي عبورين من الأرض بلك بلكين نوو دجوغنا بلكين نوعية بلن بلككوب ما حمود واتن بقاح واكن بيو واكن بياد واكن محيك عبورين اجادا دولك اي ككوبا انتا قيمتا كميدا اي وحد عبودة اي عبورين اي عبادة كموتين اووي بالفرتكو تاقة او وحاة اي عبودة اي عبورين خلق متين كل وحاة رسول كسرفت له الرأيس المحادثة اي ما تكون واحد عابود من دون الله إبا كثوك أروني إتوسية ماذا خلقوه وحد عابود إيسان وحي أبورين من الأرض أبورين بل إتوسية واللوائي كلها وحي فرق تاجات وإيه دهان غيب تأصروا لك أي معبوداتك اللي عابودة يا وحك سبها النقدان أبورين مركي اللوائي برك الله كعي أم لهم وحد عابود إيسان شرك نايهين سركم غيب مياي في سماوات في خلق سماوات ira yal ka abuurii doonmi ee ka qayb qaateeno marka samaawada la abuuray iyo waxa abuuray hadda ta sheeganaysan samaawaki wuxar lagu tali karaama e bariituuni la karayo bixitaan kitaab kitaab min qabli hada quraanka kanka horeeyay kutubay ba sawdajiye oo aad rumaysan tii quraanka umbay diidanayeen ee tawraat iyo injil iyo diini horeeyay ee balu israayil noo نبي إبراهيم نوويب النبي جيرينه المجرسين تأكفه نجيرتك ويجيسن نحن على ملة إبراهيم إبراهيم دين في سوا نيسننا كلنا دين إبراهيمهن قطو أما تورادي إنجيل يزبورهن قطو سرس إبراهيم وموسى هن قطو بلوحي دينها بكييمي يلين نتصين أي إن وحد عبود أي سماواتك ما استفان في السماوات في خلق السماوات هناك أبو ردود أي وداقين من يلاجهين حتى تاكب بين هوا سيسان يؤتوني لك عليك بكتاب كتاب من قبل هذا القرآن كان كتاب كتاب كتاب أو أثارت من علم وحرادة هو أخيار لك سو جوريه بالكال أخيارتي أمدس لعنية هوريسي أرى حتى أثارة هو أخيار لك سو جوريه إيبابا يوصنك إيمان أما النبي ياسي أما صالحينتي أما ويهي الله يقامي هورييي وايكا ثاغن حداد هايسام كانا يللا كاناي هو تارك في راس من علم كميده ان كنتم هدياتين مبا يجيينا صادقين وكوكم شيغان ويو دنبال لوايكور ما خا صوبخاي وخا ومن اظلوا مما يجعل من دون الله حداد حجو ويدين او فلا خيارين ويدين او سماوي او ويدين او وها ادعابودشان وخي وعبوريبا عباده مت ير قيبو يقول الغيب كأبو ريلا فذبا ومن أضل يا كباد لما بضن ممن هو حق يدعو عابو من دون الله أبكا سكر من وح عابو لا يستجيب أن أحضر عليني له سكر بل واحترك بلان دايو وحتي الله لو يروهب لوليلا كوراني يوم القيام لقبل الله ووحتي لأن إلى يوم القيامة كوراني ولكن هو اد كان ويداي لو تصدق لدوسد عباده وَعَقْلِ وما هي وعقل وَمَنْ ايا دري لا اسكو دري و من اظل يا كبازن مباذن من من احد حقي من دون لا يستجيب اقبل له شكر الى يوم القيامه قيامه انت huu aabuda yayyarmada u yeeraya iyo tuugmada ay tuugaayaan iyo ibaayada ay aabuda ayaan bay waafiluna moobigin ba lama socdaan ba waxan ugu hoos dhintay la fudkaayay la saliidaynaayo lagu dulyo maayo lagu wareegaysanaaayo xirkaha lagu xiraayo waxan la sameynaya lama socdaan ba wa hum iyag indaayahii huu aabuda yayyarmada aabuda yar haddii ay raafiluna moobigin hadaya dunida ku moogaade akhira markila tago oo ay tahay qolka ay ku wakan adduunka joogeyd wax no taraaya akhira markila كانوا كوة لعابدي وحي أهانيان لهم كوة عابدي أعداء على اليالبيب وحاني وحي وقلام داي على الكسر هرجينين نقول ايان معنى معنى هالميدان نيلبضان بينكس ومارنين خبنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليكما كانوا إيانا يعبدون سورة القصص بينكس ومارنين بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون سورة الصبا ينكوتو ميرني كلا سيكفرون يغفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد سورة مريم ينكوتو ميرني كل كان بلداه وحي غران وكسوور جيسانيا تلج له سورايا جيني جنب عبود يا نم ما يعني عبودي يا يع. يع. وخي عاقله اورنايا وخي ما له عقل يا جامي داله ايه باكه هذلينايو وخي اورنا يا نم ما يعني عبدي كل كان ربي سبحانه ويدا حسر الناس دك هادين لكولميو كانوا معبودين في العبادة يوحانا ين، لهم كوا كو عبادة يوحانا ين أعداء أرليان أو كانوا يوحنا غدا بإبادة العابدين كوا عبادة ي إبادة يوسمين كو ين كوا لا عبادة ي كافر مكوت أسره كبك في مال وإذا سُطِل عليهم آياتنا فركوع ويوحي خلدر عن غيم الله نورا كلي دواذ الرب كاني إم مسكح ذي عقل قافس وجران كويرو يرو ونزيرو من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين كل هذه آياتك لوغري محي واحد محيل الدوابي وايه وجهليه هي ضلاله هي مزاعمتها هي تهملان بيانته ان نفيا سيدنا لقين محل لو برو دي وايه هدي الدودا بتيمد القران كييمد واحد كي دود هاداك بتومه قراني سحر يا واحد و حدين اللي اغريه عليه المشركين تدسوا هذا اياتنا اياتنا نقا هدين اللي اغريه بيناتي ايقو اياتكم معانا هود اسكا عديهي واسدا عاوالوا عديهين باين قاعدوا عدايين اولي باياق اللغة اي لهايين وين ترجميه سنحو الباخنين افكودي او يهي لغة العربية الفصحاء وكييمين اي صغيرية كبير خاقية دمر ودقانا يين اياتك بيناتك اه ايه دواد اه ايه بصرد مركا لو أغريو قال الذين وحيوا وحيوا ورنجرين كفروا قالوا بي للحق قرآن كوحيوا لما قرتي جاءهم وهمت هذا كان لقدو الأغنائيو سحر فلوه يمبينون فلنمديس عده لما جاءهم يمبين وحن مكفى إندي سنينان سلمة لما جاهم إلا يمسكح إيا الدقنان وحقو فيرنين وين قرآن كودة بقليم أي مركو يمت بايكوه سبودين تسافر يدفل الليمو سوره يونس بين قوسين بل كذب بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله يسغون تاويل كيزولا ما ياتيهم تاويله يسغون ايمان بقولك وربك وصدق بقولك لما جاءهم الامر لمركوا يميت ادفكرى قوم مسخفوا يا دغنان يا غوبن ما ترى درجو كباران دغيبا ولما برالخير كفر كجاري، هنا القرآن كين تسير كرساجن، ونيباستيحني ماذي أي كدجا يان واحد أو مغنايا وأنشكي بكو جي، فلكا وح لومي إن يهنا وكركش وما قال الذين وحي وحيك هذا لأن كفروك قالوا بأن الحق القرآن لما جرت في إسلام ركي وجاههم يمد بأذا القرآن كان سحرهم فلوه يمضينهم، فلنا ماذي صعد هاي أم يقولون افترام؟ ما حلاه ويشكود بأني ماشي هركا كوما بعضلك بعض الكافلاء قالوا يكثروا من هذا الكدائن لهاي السحر قن يبغو شجعنا هذا التجعدات نال لهاي نون وجهتنا يا مسكحنا شكر مرطيب يبغون نضلهاي هذا نور لا بضي يبغى كريم ب بمعنى بلوي بلش كداوي حورية السحر لماذا يبغو شجعنا أي يقولون أي يقولون موعيلين افترى محمد بابورته القرآن من لا يذا هو سحر يا محمد بابورته كلا ما دود وعلا أبورطينا واحد باشرة معمولة بينيما الله شيئين كلها إنو سيحريا إنو يفترى كاللبوه هم يقولون موحا إليه افتراه محمد بابا قرانك أبورطي تاسيد اللوغة قنئي أره كل وحاة رادة رسولك صرفت له إن افتريته حدا قرانك أنيق أبورطي فلا تملكونا هنان ميسان ليه أنيقى. من الله إبحقي سيئا وحظات ميسان معنى بليغو آذي حوى يا هذا أنا بقرآنك بيني وابو، وأن أدينك إذا لا إيمان، وأن أدينك أودي إلى النبو، ما إلى هذا كان حنيسا، كان حنيكا ريميسان إلى، وقرك حنيسا إذا أودي إلى النبو، معقول ما، بطريقة عقلية اللي هو كانحية، وحوى يقف في اللقيت جلايو أو حلاص ما يلايو، وقف أتلاه يحبه كيان له، والإلهي هذا النبو حفرو هذا بن مدن كل cadaabkan ila ka galabsanaya goortan hafray in intaan wax abuurto in isagoon waxba igu dajiin waxba igu dajiye cadaab aan kun mudare yakow wax قبان qabanaysan in iga qaban maysan oo kulkan waxaan idinka aawadin allahuu hafraya kulkan waxba idan garanayn ma dhici kartaa ma dhici kartaa qof jilintan qof weyn ediin loo ma kalu kulka taa waxa lagu yiri qul waxa in iftaray ciw haddan ila kuben لي قليقة من الله ربي حاجي سيئا وحظا حنا الميثاني سيدان إذنك آوذي ألا أقول نظاء حقليا بأن الله أقول سيئا إن أقول أخل دينيه كل كوراكي بنايه يسكدب إيمانه يا قرآن كاللووو سيئا بأن ربي سبحانه هو إلى هذا أعلمه بما توفيدون هو وحن الزيري فيه قدهيس انت نضمح شيئا جيسا مرة يا سيكتان هي مرة افتركو سيكتان أصادير الأولين مرة تقول ei kuin ei saa huomaa kuinka ikin, ee aina soo esillävissä, eikö se ohjelma? Ei koiran kuinka Alla ei viimeinen voi jäädä, entä olla koiraa alla viimeinen kolja istää tamailla, viimeinen kasauksesta on se jälmeä. Huijaa, alemme, mitä se ei voi, että on jälki, tufiluun ahdasta paranee ikin, kyllä budist, kyllä aina vii, viimeinen شهادة رب باقيين غفيرا كفواها كافية به بالله إلى هذا كافية شهيدا مرخاتي بيني أنيق بالصدق والتبليغ برب إجا مرخاتية إن الروس يجاؤوا وإلا إلى صدرنا أنا دي سو قارسيج لبذا إبا إجا مرخاتيا عدين كنا بالجحود والتقلش يدحبي أديدة يبين البنيس إن اللبذا كرنساتن خبى أنيق عدين كل بذا أشاهد وإدي ما إلى حساب مايا أنا إلى حساب مايو كف بالله كفبي إلى كافية شهيدا بسبب ابن مرخاتيا بيني أنا رسولك يوبينكم في دينك الحقينه هذا هو الغفور الرحيم غفور رحيم تعسي وحسن هو قالن نما كسار رسولك هو كنا ونما كسولميه صدق يلا بعثن كيسانو أي فترة مكانك هو رئيسي أي صدق مكان لقونا ولا سدة سنة من المدينة لقونا ولا مركز مدينة أنت فتح مكة اوضعي انت وحا عربة اشاؤها يوم مكاحكم اي ابو صفيان نينكي بخصوة الاسلام وهو الغفور الرحيم نينكي دقالك وحدة المسلمين تقول جبتين لقوه دو توريوت وطباتك وصحابي اللقوديني يا حمزين لقوعوني نينكي قولك بندولك اها يحصوة الاسلام والاسلام يهديو ما قبله وهو الغفور الرحيم حصولك مركة مكو يبد عليه السلام قصب وكو قبطي يجيبو اروريي مركاز سهير ما ترون أني فائل بكم محاق أم لاينا يساق إنا المانت إذنكو سمعيني هو اللي بهي أنت أخ كريم وابن أخ كريم ولالكنه هو ناكسن ولالكنه هو ناكسن ودالي باته خير بان كافرينه دون تغييد أنتم مطلقاء اذهبوا فأنتم مطلقابون وإذنكوا لي وهو الغفور الرحيم شفابه بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور دمبوكو اكثر أما توبو كانوونيه الرحيم ايضا حديث بدهو وان ادول كان مركو عاسيه عقاب دقدقه ku samayney u jeerda fayu ka binaju qul man kuntu bidan min ar-rusul ma sha alla galhad la ya wahu khusum balan ba ilaha diru rusul anti adun ka jiray rusul waajirtay kul ka waxad ugu kaydisana cusum meshan mayala waxan an la inidi ma cusbo إلى أول بروزوس الدير جري، كل كأوحد يقول كيدسان وهذه قرصة ناشميا، خصول واجري جري، وحين واجري جري توجدنا وما دوا ولا فري جري، إمتى أمبان لايميت، كل كأدين كأخدم، وعقلين لا يجلسوا كهذيج، وهذه ولا يرتن ناشميا، كل واحد هذا رهذا خصول له، ما كنت ماني بدأ متكفّب من الرسول متكفّب منه، الرسول يوم بان لجس وبشر بيعال جري، نوع ذي معناه يجي باللماذا؟ وما أدري أن ما لقو مدنة. سببها أني من أني أجي ما, ما يفعله واحد لوسا ما دونا بأنى وربكم مذمة أمرك أدري ذي واحد كاني واحد كاني آخر واحد كقبو ما أنا في واحد غيب كقصر صبي باللجنية أنا جا إذا كثورنا ما نقار أنا إذا كميت بينوننا هاي أو يحوي ما دوع هاي وما ورهايو كل كاريني واحد كذب بيني شو وأنى جا النقاهايو أما إذا ك النقايسان وما أدري من أني ما يفعله واحد لوسا ما bir aniga wala bikum idinka amma saaqad kegi ya sunu gari ya dhaqankayga waxiga wuxuu eebaa i sheego ayun baan ku dhaqma oo إن oo ما soo gaarsiya ما taala إلا tabi'u ma atbi'u ra'a ma yuf illa ma kimahaana wakhale yu إذا وما أنا إلا khawsheeli wa bi fadayda wama ana illa nadheer mubin fa'kal bi min wuyhi kaladi qarat oo digaaya haddankii digiddu waxa way waxaanan ka digayay ciqaabkii yarada ilaaha oo wax muhaqaq oo lahowo erayada alleen ku digayay in kula hadlaayana الله kalimatu allah wa muhaqaq tan aniga aan digidii ku waatan la marqo oo inka doona ya maaniin mid baasheega yaana maaniin ma'sum hadii dalgahu faanahay qolka digidaydu waa mid aan waxna kasoo noqolayn وما أنا مانه إلا النذيل مدغاي ما هو عكر مذين يجدس عدايو كل من عند الله عياج الله يقول كذب بنو إسرائيل كأو الرسول هي خراء هذا يويدين جيرانه خصوصا في كنيه أو ولي بضت كأنه قصه بنو إسرائيل أما هن عديان ان القران كواحد يمين لا يحيى كل كان يديك محمد قريش لن يجدوا قشيه حضر يجيدين عديان كل كان عبد الله ابن سلامي فكرجع جوه القران كرميه قال تعالى فدوحو نقول وحاكره رسولك شرفته رايت محابيش يلتر إن كان القرآن كنهو يحيي من عند الله اباك في متكنيم او كفرتم اذينك كفريدانه به القران ككفريد هو شهيد الحق شاهدين من مرقاتك عياك ومن بني إسرائيل أولاد يعقوب كم إذا على مثله أي عليه على القرآن قرآن كان حق ماذي سو كم مرقاتك عياك أو مرقو كم مرقاتك عياك هذا فأمن أورمائي أو وصك برضه إذ إن أدوي إيش ويدين إيش على ستم أضل الناس وأضل منا ده كوكو أبو بعض اللي ما بدن هو قدرن سو مهدي ده كتاب خيرتوس لها بابرهم أي نج إذ إنك و كتاب الرسول من ينسو دواري و كتاب خير رسولك لبدوا ايدكن كينية يدنكن ييحي كل كها دي دا ديدار سو و حي لم يجنيو والوحا في الرسول كشربت لهم رايت كان قرانك هذي من عند الله الله تي هدوك وكفرتم به هذا قرانك كفرده و هو شهيده و شهيد من مرخاتك من بني اسرائيل كامله على مثل قرانك مثل كيس او كو مرخاتك اي على القران او فامنوا و رمهو و استقروا اذا سكوا على است مضالمين وما وجد ان الله مع تعقى عك الله يهدي منونيو القوم قد الظالمين قد برضيو وقال الذين كفروا للذين امنوا ايجئوا قرانك يا دينك دليل او كل كدعوه ينو بدا بلا بت هي مقعطون اسلام بلال ايو خ... عمار ايو سهيديو خضاب ايو يا كل كاسه لي ور محمد iya kuwa ka noomada iyo sheegatoo iyo kuwa indhaha iyo kuwa kooytada korka imaadka oo waxa aan naga horayn la anaga odayashu joogna arag waxa mesha ka dhacay waxa ay u nabi innuu xusuusna suratu suuara qalu annu minu lak wa tabaaka alardalul min anti intii nool leeyti ku raal aanaga oo خير المجوناك ما صدقونا هو أنك مهر ملين مؤمنين تا إليه قرانك كل كاسا ربي سبحانه وإذا لم يهتدو هدايا حنوني به قرانك أي أن كوهنوني فسيقولون هذا إثق قديم وهدايا قرانك كوهنونين ديدي أصيبت كان أي اللي دا إياه قرانك أمه ودا يميد هو أن كوهنونين أي كوهنوني وايين كل هذا لما وحيته dalilay quraanka dalil ayaa ama mu'minin fi kashay dalil ayaa xibirada gaarmiyad aragtay waxa weeye quraankii meesha waa lagu wadaano dadkiina waa u wada yimid kuwa Ilaaha baa iimaanka u sala gala quraankii bay rumayeen iyagana iimaanka lugu ma sala galee ima ay rumayeen halkaas ayna la wada hareeray quraankii lugu dalilay ama mu'mininta lugu dalilay taasina dowba ma yahuu idan tarannu wax ugu wa idan lim yahsadu hada yanhununi هذا القرآن كان إفكم بيه ويقدمه الرزيو ومن قبله كتاب موسى ومن قبله قرآن كان وحاكوه ريه كتاب موسى نبي موسى كتاب كيسي توراده إماما إسابة توراده كتاب إمامه هرجوغه قد نسائل باقود اغمي جيري ورحمة نحاريسوه وهذا القرآن كان كتاب ويهى مصدقه هميناء كتاب كوريه توراده لسانا لغو كييمد عربيا لو نسبايي وحونا كييمد لي ينذر كتاب كتابك أدقوا الذين دادك ظلموا قردر صدي وبشرة للمحسنين دادك وناك سمعين أيانا خير بوشك يا قرأك وإن الله هم مع الذين تقوا والذين محسنوا كلك إسققبتك لا إسققبتك كتاب القرآن هي كتاب موسى وحوي كتاب موسى وي أقلايين وإن إله أسود على موسى كتجيه وي أقلايين كلك كتاب نمو وقسين كرتيس هذا الكتاب الذي قررته أنه سنوحه وقرره إنه محمد رسولي هاي سورة هذا يقول أنه تسيحكت سورة الفتح إنه فتح وإنه أقود تجدون آيات أقود ثورات بيكوتها اللي محمد رسول الله ذيك بلابات كلكم محمد رسول الله هبار هاي الأغريبي بادر كدون تذالك مصالهم في الثورات إنت آيات اللقوط المامي وإذا ما عاد رسولك محمد الرسول الله والذين معه وأشدوا على الكفر فحماو بينهم فراهم فكعان سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في ماهم في وجوههم من أثري السجود ذلك مثلهم في التوراة قل قال رسولك إياه سحاتيزة كلما أنتي توراتك بي... كن برصيد إياه برواقذا يكون لعمرك قال تعالى خذوه إن الذين أخيار قالوا يري خبنا أنك خبيك أن الله معبود حقا تابيك لأن لهم أركو معبو تحقق ليتأيوبان ربها ثم قورت أي ربي غميين هذا يستقاموا على شرعات كتوسنا فلا خوف عبس عليهم كرقو دماءها آخر آخرية وحكو رأيو دباتا وعيكب قيامي لكل مايان مرة، قيامة بوحال لغوث ودوينة هي هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون ما لنتي اللي بي فتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون قولك فلا خوفا عبسي عليهم كورك وضماءها ووحكوه ريو لبات آخرة ولا هم يحزنون متأذونك وكاق البحمن ياماها ووحي اضافينا وعلى عالم ماياه ووحي كتاقانا هدو كش اللهي ماياه نمحن سأولياني ووي تذي عاسيال فوص اللهياه ووحي اضافينا تريكاها دذي دنياها فبباك وكيلة وحي عمل صالحا اول بيان عيل قبل قول كان معنوه أول دبعت آخر وكور رئيسه بقى يان ما جرتوا من دون الكعيل غبان ما جرتوا حاجات دبعت أو تلا أولائك أصحاب الجنة يبغون أولائك إياك أصحاب الجنة وهذا الجنة ضلك هذا خالدين وحين قوة رايان فيها جنة لا جل هذا عفشك وكور رئيسه يأو حمضن بحاجة هو إيمان ريسه وحاسله هو جزان أبلجود دماغي بلوجو أبلجود أي كانوا يبل نغدين يعملون قوة رب اليمان والاستقامة عمل كودا غران واي جزام بما كانوا يعملون غورته لويرا عملكودي وا ما هي وا ربنا الله مستقام حسن البشر الله ويديه وينمده لاشيقا الكرامه وا ما الاستقامه الاستقامة هي الاستقامه هي الكرامه حداد ارك تتقف شريعه كتوسن ولنا كوما ديننا فثمانته و كتوسين الكرامه كا وين لمجت يا بكرمه هي شريعه الله بارك او لوغه هنونيه او كل خاصه حسن دجريين الكرامة هي الاستقامة والاستقامة هي الكرامة فسنا شريعا اللي قطر صنا دا كرامي وبالنما الدين يا دي نواك خصولك صحابي جنواتان هاد دكور عاللغمي صحابي رسولك كو يري وحادثي هذا أريك أن كدك وقابا وأن نمت بوعدين قل امنت بالله ثم استقم بي إلا هذان روميك دا هادان شريعا اللي قطر صنا أريك قابا وكوفرهم كلك أولايك أصحاب الجنة خالدينة أولايك أصحاب الجنة خالد جزاءً بما كانوا يعملون من الإيمان والاستقامة أولا ووصي الإنسان بوالديه كل قصيدة بشرك الرب حقي سملك اللقاء هذا الغابا حقي والدك إيماني كل قصيدة ووالدك الرب قدر دارم أركا إلى وعي لسبحانه ووصيناه وحام فرني الإنسان وفقدتك بوالديه بسبب والديه لبضى بشيء صورت وضوحان وفرني إحسانا سمافل حسنا نقلك له إنه لبضى بشيء وصمافله أي أنه فرنيه illa ni sama falka loogu waajibiyay oo insaanka loo yiri laba quddaas inaa u sama fasharabe ku faraya oo ku waajib waama hay ilabi arag si ma ogu su daran habar oo rasuulka markii saaxiib uu yiri asaahibideed ayaa ugu xaqnimo badan ummu ka buu rasuulka yiri oo yaa hoyade ku xiga ummu ka buu ku soo celiyay oo yaa markii ila lama wadaa yekarabir galalamaad ma laakin abbiina wa kuulay kulka sa quraanka hooyadii keenay qala taa ka duuxu ila xamarta insaanka waxaa aaloosha ku gaaday uu muun hooyadii ku rahan iyadoo ku dib qafta qof bani aadam qof bani aadam ku dhaxnoliyay garan kar wadax yar uu ku mudada la xamiri waay xammaladu waa aroosha ku qaaday u muunhooyadii karham iyadoo ku dhib qabto wa wallahu wa ila shay karham marka ay foolanaysan dururada maxuufka la yiraa oo loo geeriyoodo daran buquraanka foosha ku daray oo islaamku marka ay fooli summaleeso inay dardaranto oo iyada waxaan noqon doona lama oga way gacafi muslimiinta waxa ay maqan waxaan qabaw kolka maralka maxuufka la yiraa كرهان ايضا قدبان هادانا جركيا ذيكا لاد الله عاي نرال ايكا صبرت النف وحملهو ارقسيدي دا انسانكا اوكا لقوسيديو ايه وفسالهو قرمتا الناس كان لقا قرييي اقويران ثلاثونا شهرا صدا بلوضو فحواليه ايه اللما ايه كنو الادان وعوال لقوسيليح قلودنا اوويا قرمتا الناس كان لقا قرمنا ايهان لبا جاربان صومرنا في سورة البقرة وحنكو صومرنا وفي سورة surati lugma wa han kusoomarnay wa fi saalu fi aamin halka afdal ya la watanki booda naaska usha qayay hadii lix bilood ugu daro wasadaw wa mudada ugu yar hadii kala mudado inta waaba ka fi badanayta laba sanayn iswayinta wa ka badanay saayo ala soo ku jiri kara afa 200 way karta marka soo doon ku ku او ايدا اييتاي wax walbaba wa hadanki waxaanu sadaa yagmay nus haduu ku aarayay tuka jaayay kulka tarbiirii wuxuu hamluhu alon kusidiis iyo wa fisaluhu gurintisu 30 shahro saasa lugu faray inuu soo ma oo waa maalma wa balaga 40 sano affartan sano uu uu ka ربك يا ربي يا رب أنا قرب قايو أو زعني وحدو يقول هذا ماشاء أنا أشكر إنا المحبين يه نعمتك برواق هذا اللتين نعمته أنا عمتك أبو علي أناقة إذا وعلى والدي الله بده إذا صبر أبو قبرواق قيسي وأنا عمله إذا عمل خلا ربي يجيبه عنوني طالحا وناجتنه تر الله أكرر لتهي وأصلح إلىه وناجي اللي أنا قصدي دريتي عررت يا ترانك أي وناجي وحي أهدنا بارتي سعادة الدنيا وحي نقوضينا عوية مال باجي لأسينان جراني وحوية سعين نقطة قفقو ليسانو برواقية براركونا الان نقطة سعادة كل كاملنا قان معافي ما بي حب ما مال إيا اللبنانبا ما كل هذا لا سعادة دو مركي ربي شكري كوهنو نيو نعمدا وربي كوهنو نعميا إنتوكو الله آف عمل صالح وربك عاجز لا نقدر أوكوا فجيو ترفي عنا وكبروا أنت في الدنيا والآخر ملك السعادة إن جود إن حرق ماها مجا أنا ماها ما البذن ماها واسدح راحي كل كأرك إلهي إن براي سعير فتاسعادة إن جود إن أفين أنا بوني أو زعني يحب يوجها نوني نعمتك التي نعم هذا أنا كل وعلى والدي لابد ان في اكبر واقعي سي وسعاده قيبتيدي كوابد الى نعمداده عوي ما لي سووتو دفيده كبدان ان ان كوي كرين ان ان كوماديغو حنون سعاده قضبكيدي كوابد وي فدب ك لابد وها وانه عمله الى ان فلا عمل ما لما سالي وطط فاقو دنبشه واسلخ لي حديو وناجي في ذريتي حرورته يا فرع يا اي ترنك دي وناجي حرورته ده لوغه بخي انغا دايه هو هو دليير لليان ارق مصيمدود سالا دي بيكون جيره كل كا هدين حرورتاه قرهت عينه هي و الى اي ادق با اي مقلي حرور ما ادقنا مستريحتي وحين سوره الفرقان ومرني خبنا هبنا من زواجنا و ذرياتنا قره اعين قره اعين, اعين وحين والمهاج إهل كاجو إش هذا مركي أكون عذاب أطفال حيسو مركي أبي, أبي أبوي مغلية سعيد بعد يقولك عن نحدين قدي ودجان وقبل ودعاياتهايو أن باقي أمورن فجيري أصلح لي ربى وإيو وناجي في ذريتي حررت إذا إيو وناجي وإنني أنا جا تبتي أبوي نغض إليه كأذان كون نغضي وإنني أنا جا من المسلمين بان كمدعي تذكر هو جان سمي أيوه أطفالتي يا واحد من المسلمين انتكر هو إما أموراتك الله إيمان إيسا وحا تكرر تكفوها إيسا أيانك مضايو بلك السيدات إله أت المامي أبلغتك ديواكنا وإنتي قيبتي في عين ذي بشرك إلى إله أولئك قوة إيه الذين أخياره نتقبلوا واقيره يتقبلون واقيره وحيث بدلا إيه أحسن ما عمله ومالك أترى هذا يتقبلوا أحسن نائب الفاعل بين غنيس نتقبلوا إله بها فاعلة أحسن مبعول به بين غنيس أولئك أخيارته أي الذين نتقبلوا أنوا أقبلوا أنوا محقوا وضعوا أنوا كأقبلوا أحسنا ما عملوا وهذا أي عمل فلين كي سوى ناكسل هو أن نتجاوزوا ضافينا يتجاوزوا لبضي قروي عن سيئاتهم فمن يالكي يلدوا في هذا يقال أنوا وضافينا في أصحاب الجنة جنة أصحاب تهذا يقال كميرة وضلك الجنة قالها يا كل حجرة وعد الصدق ثم يبوا هدوي الذي يبواها أي كانوا هنجرين يؤعدونك والله يبهون قيبت حميد أرك أرك أقايتي وانكراف على نفسني عيني قايتي حميد البشر كخميرة هاي لبدها شيء إيمات كأودودا يمد بأو السبب هاي الموناكري عنو فيا اللهي اللبده بوجه وينايا أبو راي هيسقون لعان ضد كبيج دقالي يينا وضفير عين بن أرك وحاسي والذي متك قال يري لوالديه اللبدها شيء وفي القرون باللكوما يسون هذه كلمه اوف وحين غتاي شنو استعمالك اروا اسمه فعل يدا او عود اما اسمه صوت عرور تمركن افبرانين وين وركل قادني يا وحا لو ديدايا لو ناصيها اوف ليله اوف وايش كسيدي وحي لما عيا اوف ليله كل كعربي سومالي سومدول والذي متشقاله اوراناي لوالديه والدييه لمضي دسي او وصف بوالديه بي بيوالدييه اسوميري اي اوف اوراناي قرن با لكم ايدي سناريو لمضي دشليه قرم كينيلا دافت كورتي هو أني أن أعقل عليها أن وحوليها أتا إدانين ما هو حديث يبوهي تان أن نخرج إن ليسوا بحينا إن تاني إنتا ليسوا بحينا دليل وحوليها هو قد خرض وحا هراو تسبي القرون أمديال من قبل أن يغهرت ما كبالغو صوب بحينا يا قياما ديالي دي ينكو إغوهر يمالغوال انت أول ما اللا كان فرقوحا كان لطابا كان يعاوه النهور يعني وهو ما اللباء بسينا يستغيثان الله إلى بي بريايا وحكا لماها يليه إله نصره نوني إله أديق أبوريه أنك كصير بمانيب للليبان نطس وهما يستغيطان الله بل إله بي قبريايا بانكي كالا وإلك آمين بينيه سجل وعقل إله وارتعب كابا إله رمي وارح قالوا وإلك آمين وعقل إله إليه والإله رميه قالوا حق لا إله بي كالاها يرغب بريايا نو قبا نو وحايلة أقروا البعاوة تواسع الله في بطلقة المقنة عجلالها كيما لا يدركي الحمد لله هذا دا دائما تسعودوا كبيرا المغلق ماذا لكي تسعودوا كذلك قررت بها لكي يابا يو بحث هذا وفرد هذا بل ما يشعر وهما اللي بدوا يستغيثان الله الهذا يشكر قارب دالبايان إنو له إن كاركوا بعضيه هكلا يكسمينه آمن وبعطيه جزيه عقابيه وحا حقه متنوه نوافتو كعليه حمان تدارك فيقولوا ما هذا إلا أساطير الأولي نوالك متخلف في عالم مثالي يدولون ينسوك رأيه وحا شيئا تبك إلبحها يا دقاقي هل كابا لوكو رأيه محاد بعطيه جيقبتاك فيقولوا يا ما هذا وركا ماه إلا أساطير الأولي تذكيه الرئيسي كبيرا ليدي هيكوسيكي تنجره وحا وحا قل عيارك ولائك وحساو هذلي الذين وحيوا حقوا حق واجب عليهم تركوده القول ارى ان لا كو واجب نرني كلايت في امم امه ديال بني هود يكو سغن امه قد خلتك من قبلهم يكو هرتودو من الجن إبليس اي والانس قايم إنهم يكو كانوا وحا اينودين قاصين قوه تخدم كود مفسرين بدل هيا وحاي ارى كو حمبارين عبد الرحمن من هو كرب عيد كوش والتوساصها عبد الرحمن قدر بول لحسن لكن وصه نونه عبد الرحمن عيد إنه يتبقى هنا إن وحاسد جرنا أولئك الذين حق عليهم القول بإلهي عبد الرحمن جليل وها وهذه هو الله يزفر تدي وتوسلا من أصحاب الجليلة ومنك عبر صاحب تبيكم من غضي كل قيادة وربو بإكاليس كل أيا دري إيمان لا كل أنت أيا يتبقى إسح ولكل درجاته مما عمله كل قاصرة بيرمومك يا كافر كي مدرب ولا بالمرنايا ولكل مثل اركو ومن المؤمنين والكافرين كمثله درجات الاولى او كو من درجات هوس لو قلايو كو من درجات كرلو دلا ايلي كي درتي أي عملوا عمل فلين وقالوانا كفرغا ايا ما عفيده اي عمل سميين دركات هوسو نارتا او كو دقدغان في ما كي يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات سريلي يي وليوفيهم الى انه هو وفيه اعمالهم ila daa'amaliyal koodu wufiyo wa huma yagalla yud lamun amal ka ay sameeyeen wax laga dulminayaa malah oo ama la dulsaaraa ama wax samaanay leeyihina laga xadiraa ya mar wa yawma yu'radul ladina kafar kaaraza anti labannigaa xisaaba ayaa ثم kan oo lagu xisaabato maayo sunashadi adduyada ay tumanayna فهوية الدنيا ذو أوجرة العمل أوجرة العمل أمجور ناتوي كل قيزة محمار كان مضاني بحلالتها إلهي أدوية بسيويه رميه الراعي عده أدوية كعنا وحلاله صورة العراف بين قصة ومرني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والضيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا كل كقفت إله رميه الراعي وجهة العمل بين الدنيا ذوتها إنتو كعنا وحلال لكن متك إلهة بينيي إنو إله نباني إن ينحمد يسينا عناو لبقف اسقليوي بايننتو إباد باني يواقف عمتدنا وواقف قولك عمتد عقاب غوغتي ملك واذكر فسولك سرفت لهو شيء مد يوما مالين إن الجري دونتو نعرض الله بانديقي دونو الذين وح كفروا قالوا على النار بان الله بانديقي دونو مقولا لهم يقول الله ارانا ايو اذهبتم لا تكتر طيباتكم ونبيالكينا في حياتكم نلشي النباسك لا تك الدنيا إيه هو سيسي، واحد معان خمرة إذن مدين، حابات إذن مدين، واحد إذن دمن مل، أول بعضه حصل على الله عز واستمتعتم كل راحي ستنه بها أدويتي، كل كمان تم عط في لنا إياه، فاليوم ما ما تجون والله إذن أبى المريناية عذاب الهود، سحر العذاب كتب الله يك أبى المريناية، عذاب إذن ليلة إذن بعض إياه إذن حقيقة دفء إذن كبدة عذاب الهود. إحنا ذي الدقائق ذي السحريرس هذا الكذب على جنكا والمرناعيا بماكيس سببتي أت كنت مهنجيرتن تستك مرونا كوة إسمهينيسي في الأرض دولك جنينة بغير الحق الجد لا هذا كبر حق ولا هين أيها كبر سببتي أت كنت مهنجيرتن تفسقون كوة فاللاجوبو ينتك بعه وحق مركل الله ينشاهو خصوصا إذا الله دارشو وينتي فاللاجوبو يودوره كل إجرؤ والكل خا عادي هل ولذكر قصور كشرفت له امر دو وحدو شيختا اخا عاد خير عاد ورا لك نبي, نبي هود اذ اندرا غورتو نبي هود ديغي قومه رركو كدسو رر عاد وبلى حقا فدعيتو ركو وديغي ماشي انوديا ايدو كسمي او يمنك تلي مركو وديغي او كلجي ما هينه وقت غلط اي تكتي ان نذور رسل يديغاي من بيني هرتيسا رسل باكو الرجالي سغا والنبي إدريسي النبي النوحي النبي صيت با كوهن ريسي ومن خلفي قلاسيسه صالح يا شعيبي إيه إبراهيم با كدم بيهي وقل كالرسول شيئس كوهن ريسي إيا إيا هوده إيا انتي كدم لا رهايان ألا تعبدوا واردضوا يعني لا إلا الله ربك ما ماهان أعتكلي يعني لا عابود إني يعني أخاف و عليكم كركيوا هداة غير الله إن عبدتم غير الله هداة عابدان يوم ماين ين ادبك ما دينك ابسن عظيم وي هذا كاغيني قبل اني جاوبت اللي قالوا وحي لازم فرعه اجي انا مو وحدي مدهودو لتسفيكنا الى النقد على عن ان الهتنا الهيالك ان نعبد جري يا انغا نسجد ليس ميل باطل نوودا الى يالك ان نعبد جري ابي او كسوغاناي بعد نقدل بابين هايساو ملكنا نوودا ياهود ما جيتنا ببيانة حاجة نقصوا مرناي هل كان قالوا وحيدا ذنهر عن أجيتنا ما هو هادولا نوراتيميد يتفقنا هنا بنجد على البابيص عن ألهتنا إلى هياك ما يحق هذا حداتنا نوراتيميد كاد يدمي إفعتنا النورا فيما شيء سعدنا نوجو جودنا يسوع إن كنت حداتي من صادقين بتكرمت الشيء أي حدات كميتين إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذبك عظيم كشجع يسيكون خود سدواها كلها قفكو دي خارسكو دواركي او دقوني ماذاو دا ايضا عاسيالا وكل عذاب الحكوميه اي عذاب في الدجينة سي طلبانا ياه قال وحو النبي هوجيري إنما وحكا لماها العلم اوغان وعذابك اللي يقارتو إمانا يلقو علمي ياسوب عند الله رب أبتيبو ياه عذابكو وحن كعنتكو هيا ماها وحن مامولا يانا ماها قارو إمان ياسوبكو إمانا معنوغي واون اذين كردكي كليهت وأبلغ وأبلغكم قرأوه أنه سيدين قارسيه ما حقي أرسلت الله إلا به إساك وهو أن لا تعبدوا إلا الله إنه يا عليكم على يوم عادم أنه وحي الله إلا دري به سوء قارسيه وأبلغكم إذن ما بان إذن قارسيه حق أرسلت به الله إلا دري ولكني آنقا أراكم وإذين جياذا قوماً داد إناتيهن تجهالون إسنافراه إسخي جاهيالك أحد جران إسان أما الظلمي صمينا إسان أجهل وظلمي ولكنني أنا أراكم ويدين أركايا قوماً داد إناتسهيم تجهو رسك جاهي ليالعي وحقا إغدي باد ديه سانية الرنتي هلأك باد نكس عطاهم فلما رأوه عارباً وكيف أبسوده باده حقا فكويني أبارباكو داعي خواب باد الله باهدي باد ديها سيدقنايين مواسيه حوليه بادرين لهايين كل قاسة أووحي أركيل عذابكي أوحي لوغو سوريه ضرورتة دولك أندهنه وي إما ييغ او لنكي عدنا وذياشا كتمد كل قاسة الله فرحو اللي بوض بوضي او اللي يريو الله ورابا اياه كل قواحة كل عيارك قال تعالى خدووحو اللي فلما قورتها او اي خير عاد اركانه اذابك عارلا اصدقو ضروري دادبانه دارورو وين او دادبان قورتي اركانه اركا لنكو كصوب بحي و اركي كقريي حدنا ميشو كييم للك واماشي كو ولا بجيرين مستقبل او بيتهم وذياشا nasiibku kasoo gado mi jiray ee toog kasoo rogi jiray maasi baa caadadki oo aad daruur moodi oo quruux badan oo kiil ugu waraabii jiray iyagoo aad u goomaanay oo abaare haystay ayey arkeen qaaluhu waxay ilaahdeen hadaa wax soo muuqanaaya caaridun dool way ama waa wa bari lo nigeeyay قالوا وعيرا ذن هذا وح من مغنايا عارضن دول ويا مواتر وين منقرن نخوينهاي كل كاسة لي ربلت عن كيمب اسكدر انه يهاي درون اطراب كهشان اهو اسرم ما في استعجلتم ادك دكسانيسين فاتنا بما تعذنا وانكلا بل هو بشو اذراه انه يهاي دول اذا وراه يها هذا الكيد هو وح من مغنايا مستعجلتم كادك دكستين وين به السكر هو محوه ما كثر ضروري فيهم ضليل واحد ضرور ضرر موزمبا واحد ضليله او انا بدي عاديه هاي وهي الضافه او كرضافه ون حساب سنين واكيب قرانك عاتيه تنو يري مركه واهو دليله لكن مركي نبي نوقون في لبابينا يي ان لما طغلما يني حد لا غير عادنا في حنصرصرا عاتيه بربي بهالكبرتو قوقدي وعبد حذاب حذاب كل كاس وابكلي يد وع صوت ملاية أو الضرور موداي وانا بيسرق كعدم با أو وح با مني كل ربي فيها وح يكون دحجلا حذاب وحذاب باكون دحجلا قريمو وح تدمر وح دبليشة هلاك دمته كل كل اللي بأمر ربي هذا الكلام والنبي هوديو ام إيه حتى أقلادي مهلاكي كل شيء يتحي عموم خصوص لرجة دارك تدمر كل شيء أحبك مهره لكن هذا النساء يدف أصبح الله لا ترأي لها مساكنه أقلادي واجهوغان نبي هودنا واجهوغان انتو الرميسو أفركون واجهوغان كل كوابي أمر ربيها وحي هلاكي سواهوحي اللي أمره ريق ليره أم بي ريقه سورة زرياد بات المانتن كسي عجابة لن أغتاقي دونتا فأرسلنا عليه من ريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا الجعالة القرمين وحيوا هويناي إسلاوا هوينا الدقيق بضبيت ذي قدك فدميروا وحي دبيشها لاكتاك كل شيء شيء كل كله بأمر ربها يدا دبيشها خبك يدا أمركيسية إذنكي ضيكوها لاكتاك وفأصبحوا خير عدو وحي النقدين لا يراقي لوي إلا مساكنهم لا تراقي راكي لوي مين هذا الأركي إلا مساكنهم أقلا دوا دي ماهاني كل كيل لقى فرح حسناً عد برب يجري خلنا نتعرف كذلك نجي القوم المجرمين أرنتو رأي عدكم أقربنا مجرم كل شيء أقبل اما أما ضبع اللوجة بق <تصفيق> أما بيع اللوجة بق <تصفيق> أما بيع اللوجداريو كذلك نجي القوم المجرمين وعبر هذا عد أملا سوء سوني المجرمين وسعته كذلك صدى آخر عدوداً ورجوينا أيضاً نجيك أقبل مرنا هنا القوم المجرمين الدبيوة وينسون ولا في قرا شهيد اللوجي مدار. أولى <تصفيق> يهرع ذوي الصلب نايين، ومع ذلك اللمنط وروح مترن، كل كهاد يحوج أدمي يعنتايت تموع وحمودين، وحبوحكمي إلا. قالت ألا خذوحي ولقد وحذبه، ما كناه من الرهاع دقع عن جلني، وآنسيني في ما بروق جودهد، إن ما كناكم ما ما إذن كان قلاش أن الارينسين، إذن دع جلني فيه ما بريس، وهرك يقال لك عرسية، اللمنط زين حيرني و مدي كابا غاريبا غناته مساكين هاي, هاي وجعلناه عن لهم غير عاد سمعا مغلق وحلو مغلق و ابصره ارى يا لو حلو اركو و افيده تن لا يا لو حلو اركو كل كحال رجل اني حق مقلات و اركان و قلبك غشدان ما ين يلي كفر يا معصيه مقلين حق دره اركان قلبك هنا كبر بيقول ليه هي فما اغنوهم مطرين عنهم اقوضة سمعهم مقالكوضة ولا ابصارهم ارقيا الكوضة ولا افدتهم الله بيالكوضة من شيء وحظوهم مطرين اذ كانوا مركاي اهايين يجعدون كوات ديلا بآيات الله الا ايات كي بيديدين وحاقه واحد دقي بهم غير ما باكو دقي اي كانوا اهانجرين بهم اقا يستهزئون كوات جهسة وفاة ندنا تعيدنا دي هل ينباكوها بزاكي ومضي إذنك عقينا الإبر بالله كذلك يوم أقول إبر قادنا ليس مساعج عرف تسوية سام، سيد الله يسوله هذا اليار. آلاء آلاء خذوه ولقد أهلكنا إنا نجونا ما حولكم وهي إذنك غير مكاجارك إنها ومن القراد موجين يمنط عاجي إذنك إعتدار بالوجه لاجي حدب سام قار بالوجه لاجي فلك وحي أفترقوني إذنك إيه والله عاجي إيه مهجاجي سام مساعج عرف ما حولكم وحي قارر كيناها ومن القرى بجمورينا وصرفنا الآيات كيف كيبه انو عدينوهم العلمي لعلهم يرجعون لكي يرجعون انا البعض الكي يكفر كالنقدار لكن كما ايان نقول كل خسيدي الناس هو ثاني ألاب وحي عابداء وحما فلولا النصاراهم كوي هلالها لاجي مؤقر قارر الذين واحد اتخذوا من دون الله اي بكسوك اي قربان دوان الهه معبودا لا يكيش معي وحوته رواين بل وحيوته نداي ضلوا الى عيال <سؤال> كباب مايو عنهم كيعودا يكلمين وذلك الهه يلي شضغط من افكهم بين توضي حميل ولي وماكي اي كانون نخذين يفترونا كل بين ابو تور ويسرفنا مركه هكا هي اخر الصوره واقصه الجنقه كل الجنقه اي جوغي جيره وكل كهره سماديه وحا ايتغي جيره kol laga reebay ba jinnigu wafsi diro la yiri mar waxa samadi ay nu tagi jiray la ino ga reebay amarka baa la du kan jiray wafsi loo direeyaa الله كل kan ay alla kulmay kolka ay la kulmeen iyo wixii dhacay yar waad ku rasuulka sharabta leh ku sheego madda id sirafna markaa nu jeedinay ilayka adiga rasuulka muhammad na faran ka wax nu soo جنيك أنب تشي أرسو اختياري ماليس قالوا جنيك وحي ذلك أنسى توأم مصر والوحي من أموس عند جيسن فلما أقوله يقول قربي جنيك اللودم يجي ولا جنيك وجسد له إلى قومهم خيره هذه صادره وجسدن مندرين يقو دجاية ولا وحش بين كل من شنا جنيك أودي واتنا قالوا وحي جنيك يلا ذلك وأيكي أنظر النبغا القرآن كتابان مقلل أنزل للدجية من بعد موسى نبي موسى كذي هلكوا حتفهم فيه نبيه سلامه سلطان جميل لما يشعله كل كم موسى يرمي نعيم تورد به يستن كل كاس كنا يقول إلى برقان كتابان بانو مقلل أنزل للدجية من بعد موسى موسى كذي مصدقا رمياناية لما بين يديه وحقها يكوه رجيب رمياناية يهدي كتاب كأنو مقلل برقان ك وردك كوهنون ناية إلى الحق رنعب وإلى طريق وضع مستقيم تصنع وانا قرح الجن قارح وحي يا قومنا بذكر أنه كبالاً الهير جنية أجيب أقبل الدعية الله لنك محمد هي كتابك القوة إيا الذين إذن كي يراي أقبل وأمنو فيما يبه دعية وكتابك إيا القرآن رسولك كالبادة الرماية حداد رما يسان يغفر لكم إبو وإذن دافايا من ذنوبكم تنبيالك ويجركم وإذن كبت بهذن أي من عذاب النار أليم من إذن حنود حدير لييني ويمحد عيه ومن لا يجيب وفكانا أقبل داعي الله وفكا ألا أبو يرى فليس ماهد معجز كود دالنا وإله الدال قينا في الأرض بلك وليس أماهان له إسجب من دونه ألا كسوك أولياء أماهان أولئك قوى أقبل ويداتك ألا أبو يرى في ضلال بادي قد يكسوكا يهين لا الله إلى قبلك أقول يا رأي قبلك نقبري فليس ماهد بمعجز إلى عندك بحثنا عيا في الأرض تلك جوده ش ولاه له ماهني من دون بقسك أولي أوليال ورأيك قوة ذك أقول يا رأي أخبري واي في الله لا مذين بعد جوده الدكتورين أدليل الله استصيأرك أو ولم يرودك موليا نقي أن الله رب الحقول عبدك الذي ألاين يهي خلق عبوري السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال وارتو أبو ريو وحصاوه إنتا اللا أجنب ولم يعيي أنان دالين بخلقهن عراريالك إيان ريالك أبو ريو دوذا أنان كود دالين يقادر ألا أولا إنو يهي موينوغي على أي خيئ إنو الموت الموتى قوة لإنتاي بلا إنو سنكرين داية إنه على كل شيء قدير وحن مبكرا ضد إنتاي سولو لإنتي حقاك إنه على كل شيء قدير وحن لارك قدقي ببكراو واذكر رسولك شرفتراه أشيق مد يوم يجي درونتمالين يعرضون لبندغايو الذين وحكفروا قالوا باي هل النار ما له بندغايا نارت مركي لو تسواايغي ديجيرو ما نحن بمعذبين مركه لغليا لورنايا اليس هين هذا عذابكم بالحق قالوا وحي لهدان بالا ان وسن رهندا وربنا بان كو دارنه الحق رون كل كساو اعتراف ان لو دبعهي بي فذوق العذاب الادمي عليك فأي ذنك هو نحن بما لها بما كي سببتي هو عدلي قد كنتم أهان جرتين تكفرونك ما كأسى رسولك تصليلا وجهديه فأصبر فسولك شرفت له ضلقاته كما صفى رسوله ضلقاته وللعزم قصد كقول صاحبك ومن الرسل خصوصا رجبي هو وينا كمذا ولا تستعجلها دك دقي لهم مشركين تاكو دك دقي كأنهم مشركين تا يوما مال يلونا يركي دونان ما يعجون وحنا لو يبوها يعقاق يبعثها لم يلبسوا يجون نجاميل لم يبنوا قنايا إلا ساعة ما هان وعكلا ومن نهار مالك ملا كل كاس رب قرانك كا يري بلاه قرانك ورجال سوي وضدك وحول بوالله شاكي فهل يهلك إلا القوم ضد الفاسقون فلا والله سبحانه وتعالى أعلى.